غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم تُمِئُ فِي حِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَكُومٍ الله الله الله الحمد لله رب العالمين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 لَا إِلَٰهَ فِي قُرَيْشٍ إِلَّا فِيهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ الَّذِي Ugamahum min jugi, wa